بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الملك خالد الخيرية مركز الملك خالد الإرشادي مقرأة جامع الملك خالد بالرياض اليوم القرآني الأول التعليق على كتاب التبياني في آداب حملة القرآن لفضيله الشيخ الدكتور المقري المحدث عبد الله بن صالح العبدي المجلس الاول في هذا على خير البريه معلم البشريه محمد الامين عليه افضل الصلاه والسلام واكثر التسليم الذي أمره ربه أن يستزيد من العلم فقال له وقل ربي زده علما مشايخ الكرام وروفا للأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعداء بحضوركم شاكرون مشاركتكم بحضوركم يتم لقاؤنا وتكتمل فرحتنا وتتحقق اهدافنا فنشكر الله وندعوه ان يهدم علينا نعمه ونساله الفضل والبكاء انه وفي مثل هذه المناسبات يعبث البيان ويتجمد النساء وترتجف الكلمات فتكثر من المتحدث الهفوات ذلك انه اسس للقلب قياده واطلق للنساء عناده ليعبر عما يختلف بصدور وترسم بعضا من معانيه الصدور لا ولا ريب تبقى لغه القلب أبلغ وأصدق فتقيم العيون بما هو أليق ولا يسعنا في اجتهاد الظروف الا ان نطلب العفو الصدق وقديما قال العرب العذر عند حرام الناس مقبول يا لخوت الكرام، ومع خير بداية يكون بداية والقرآن الكريم والشيخ عبد الله النوسة يقرأ علينا برواية رواية عن عطوب الحضرمي فليتفضل اللي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سألت مأيوب مزاجه أنا. جنلا لعين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكرووا له بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم ومزلناهم وَجَنَّتُنَا نُزُلٌ جنتين زُيِّنَتْ جَنَّتَيْنِ وَادِي جَنَّتَيْنِ رَوْضَتَيْنِ أُكُلُهُمَا صَنطٌ وَأَبٌّ وَشَجَرٌ مِنْ فَيْضٍ طَرِيّ لنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى الظاهرة قرى الظاهرة وقترنا فيها الزيج سيروا فيها ربنا بعد بين وَقَالَ مُؤَنَّهُ أَنَّهُمْ مَذَّقْنَاهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ, فجعلناهم أَحَادِيثَ وَمَاذَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مَذَّقَ إِنَّ نِعْمَ اللَّهُ كَانَ يَاكِنُ كُلَّ وَلَمَّا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ بِإِذْنِ وَمَا كَانَ لَهُ سُلْطَانٍ برمنا على كل شيء حبيب group الكرام اقولها بحق ما فتئ شيخنا قدير الشيخ عبد الرحمن بن عدنان العربي يحمل همنا يفكر يستشير كيف ترتب قراءه هذا الجامع المبارك طلاب العلم العال وطلاب على القران ومصحاته وكان لما تولد عن ذلك المنشط الجديد اليوم القراني الاول وليس الاخير بل هو بدايه ان شاء الله تعالى فالعزم على اقامته في كل فصل مره والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهو من هواء الفصل والهادي الى سواء السبيل والان مع كلمه تفجيريه لفضيله الشيخ عدنان فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى بداية نرحب بفضيله الشيخ المقرئ المحدث الفقيه الدكتور عبد الله بن صالح العبيس حفظه الله ونشكر فضيلته على قبول دعوتنا وحتمال بعدتنا بحضوره حفظه الله لهذا اليوم وافتتاحه للايات القرآنية العدمية التي ستتدوها أيام إن شاء الله مباركة ثانيا نرحب بالاخوه الكرام الذين بعد فضل الله عز وجل ومسابرتهم وانتظامهم اقتقت هذه المنتخيات القرآنية وهذه المناشط التي تقوم بها مقرأة حتى وصلت إلى وصلت إليه، فالله الحمد والمنه والشكر للإخوة الكرام الذين داوموا على حضور هذه الفعاليات، ونشكر مؤسسة الملك خالد الخليج والقائمين عليها أجمعين، ونخص بالشكر كذلك الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، وهم الجنود المجهولون الذين يعملون من خلف الكواليس ويقومون بالجهد الأكبر. جعلت الله جميعا خيرا وان هذا اليوم قد اجتمع لنا فيه درر الدرة الاولى هي حضور فضيله الشيخ حفظه الله والدرة الثانيه هي درة كتاب التبيان في اعلام حمله القران وهو من درر العلماء العظيم الجليل محيي الدين انه يرضى الله تعالى وهو كتاب هام لجميع طلبة العلم ولطلبة القرآن خاصه وطلاب القرآن قد أثر أثر الله احياء وأموات أحياء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسكف عليه خيركم من تعلم القران وعلمه وقدموا للصلاة فقال يا أمو القيبة أقرأه الله تعالى وقدموا كذلك أمواتا حين قتل من قتل من الصحابة من أهل أحد فكان يسأل من اكثرهم أمزل القرآن هل يخدمه للحب وقد كان القراء كما روى عباس رعى رضي الله عنه أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومجاورته فهنيئة أهل القرآن هنيئا لهم بهذا الكنز الذي تحملوه ولكن حب لهم ان يكونوا قدوه بين الالام ونورا تضيء به الخلق اجمعين ولذلك فإن هذا الكتاب هام جدا واريد من الاخوه ان يكونوا في انصات تام وفي تقييد للفوائد وان يستفيدوا من هذا اليوم وان شاء الله تبدوه مباركات وصلى الله على محمد وبارك عليه منا من حضور الاقرار لا يقع عليكم إلا لباب النوايا رحمة الله جمع الكتاب في بيان من باب الآداب الذي ينبغي يتحلى بها صاحب القوام وهذا الكتاب جامع جامع ذائع يحتاج إليه المتدّق ولا يستغني عنه المتكبّر وذلك لما حواه من طرائد المسائل وعظيم أدابه ولو قاله إن قلت ان العالم وصاحب العلم في حاجه دائمه الى تكرار النظر في هذا الكتاب من هذا المنطلق كان هذا الجو المبارك وقد قابلت جدي رحمه علم من العلماء احسبه ممن يقال فيه اعطينا القوس فريحه الشيخ الدكتور عبد الله العبيد يحفظ الله وربنا والشيخ غني عن التعريف ولكن اسمحوا لي بكلمات خفيفه جاءت بها قريحه احد شعراء المغنين وهو البيت بيت يا اخوتي قد جاءني الشيخ العلم شيخ القراءه والروايه والكلمه جاء الذي طاف البلاد ليحسب العلم النبيل ويلتقي اهل الكرم طلب المشايخ لم يبالي ببعدهم في أرض يعرب أم العجل العجم؟ تقضي ابتقي شيء. تفزع الله. تعي الوراء العجب يا. نعم. نبدأ أحسن من. عموما لي عليه كل شيء يا. جلبي أحد. وين الله يحفظ؟ نعم. نضعنا الأخوان وفق كبير شيخ وفق كبير من شيء مال فائد. بارك إن شاء الله في تنبيه مصيح للنبي عليه إخوة إن هناك إن شاء الله أسئلة في ذائم كل مجلس عليه الجوائز الهدف منها أن يحفظ الإخوة على المتابعة والتسئيل أفضل الله الجميع جميع الحب وارضة أعوذت المجارفة التي تجهزنا في أفضل المشهولة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى طعبه الأغر الميامين أما بعد فشكر الله لمؤسسة الملك خالد هذا الإنجاز الحقيقة الذي هو الأيام القرآنية التي يقرأ فيها شيء من كلام الله وعلومه وشكر الله للإخوة القائمين على هذا الصرح العظيم في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى وجزاهم من الإسلام خير الجزاء أما الإخوة طلبوا قبل أن نبدأ بحديث الرحمة من سلسل الأولية لأنه لأن بعض الإخوة لم يسمعوه فأقول إنه حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وعما كتاب الإمام النووي فأخبرني به جمع من أهل العلم كما هو موجود عندكم في وهو الحقيقة هذا الكتاب من أعظم ما ينبغي أن يدرس في الحلقات حلقات القرآن حلقات العلم لأن فيه أشياء الحقيقة مهمة ينبغي أن ينبه إليها طالب العلم ومن ميزات هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله يذكر أشياء عملية أشياء عملية مفيدة يعني لطالب العلم في هذا الباب وهذا الكتاب قد اعتنى به العلماء من قديم منذ تصنيفه. فقد قرأه ابن العطار رحمه الله على مصنفه وهكذا تداوله العلماء، يعني في وما أحد كتب، يعني في في في آداب القرآن إلا ويذكر كلام الإمام النووي رحمه الله في الله تنويسه. وهذا الكتاب من عناية العلماء به أن, أن بعض أهل العلم اختصره، وارسل لي الشيخ محمد بكران إذا الله خيرا بعض المختصرين في رساله بعض المختصرين له. وقد نظمه ابن العماد رحمه الله نظمه ابن العماد وقد ذكر هذا في نحو ستمائة بيت ذكر هذا الحفظ السخاوي في الضوء اللامع وما زال أهل العلم حقيقة هي يعني يدرسونه في حلقاتهم ولقي في هذا الزمان قبولا كذلك عند الناس في بلدان كثيرة وهذا الكتاب الحقيقة يعني من ميزاته أيضا أنه رحمه الله لما النووي على طريقته في أنه يذكر ما تمس الحاجة إليه من صميم الأدب ويترك الأشياء التي هي ليست يعني ذا أهمية كبرى من الناحيه الأدبية وإلا فكتاب بدر الدين الجماعة في تحفه السامع تذكره السامع المتكلم لعله ضعف ما كتبها الإمام النووي رحمه الله من العداء ف... لكن المصنف رحمه الله اطال في أشياء من الفقه كان الاولى أن لا يطيل بها يطيل في ذكريا وسترونها إن شاء الله وإن شاء الله سنقرأ هذا الكتاب ونعلق على المهم منه إذا احتجنا إليه في أشياء مهمة نحتاج أن نعلق عليها من ناحيه حديثيه ومن ناحيه القرانيه ومن ناحيه الفقهيه يعني خدر من كان لكن ان شاء الله يعني يعني ارجو ان شاء الله ان لا نزيد على صلاه العشاء كما وعد الاخوه هنا حتى يعني ترجعون الى مواعيدكم سالمين غانمين ان شاء الله, إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه الشعيم قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الوريع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا مخيط الدين يحيى بن شرف بن حزام النووي رحمه الله تعالى الحمد لله الكريم المنان للطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائل الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخبيله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه بالقوال المعجزة المستمره على تعاقب الأزمان الذي تحدى به الانس والجان بأجمعهم وأبحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان فلا يخلق على كثره الرد وتغير الأحيان ويستره للذكر حتى استظهره صغار من يعني يخلق صحيح لكن يخلق أجود منها نعم وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحجثان وهو محفوظ بحمد الله وفضله مختلف الملوان ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحرق والإتقال فجمع فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإتقال الملوان الليل والنهار نعم أحمده على ذلك وغيره بنعمه التي لا ترصى خصوصا على نعمة الإيمان وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بجرواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصله للغفران من قبة صاحبها من النيران موصله إلى سكن الجنان وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وشرق وكرم وعظم ما تعاقب الجريدان أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرف بالدين الذي افضاه دين الإسلام وبإساله إليها محمدا خير الأنام عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام وأكرمها بكتابه أفضل الكلام وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب والضروب الاحكام والحجر القطعيات الظاهرات في الدلاله في على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله،, غير ذلك. وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله غير عليه. الحال فيها لغة نصفها مطلقا وبها غير غير المغضوب عليه. غير ذلك من ما جاء به غير ذلك ما غير ذلك عليه. يقرأ لكنها عليه. غير ذلك من ما وغير ذلك مما جاء فيه رسله صلوات الله وسلامه عليهم الدمارات لأهل الإلحاد والضلال الطغام وضحكه يعني الإلحاد الضلال الطغام كذا أنا عندي النسخة هذه يعني تحقيق دار المنهاج والطيب لو إن الإخوة هي كان في اختلاف يعني يفيدنا في هذا نعم أدى لأهل أهل الإلحاد القلال الطغام وضعف الأجر في تلاوته وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبدل الوسع في الاخترام وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام كتبا معروفة عند أولنها والأحلام لكن كتابه عبيد في فضاء القرآن من الضريس وجمع من الظلماء ما زال أهل العلم من قرن الثاني واخر القرن الثاني الهجري وهم يصدفون هذا معا لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أول الافهام ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثيرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسه في جماعة وقرادا مستهدين في ذلك بالليالي والأيام زادهم الله حصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات مريدين وجه الله بالجلال والإكرام فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته واوصاف حفظته وطلبته فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها وأوثر فيه الاختصار وأحاذر التطويل والاكثار وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض يعني أحسن لأن بعدها قتلا. وهذه يضغح على كل حال فأنا نده سادقا في عدة الدروس إلى أن الاخوه المحققين المعاصرين يعني تجدوا يضبط بالوجهين وهذا جيد لكن الحقيقة العرب ليس هذه طريقتهم طريقتهم أنهم يضبطون الاصح والباقي يعلم بإما بحاشيه ولا بغيرها هذا هو الأجوة الذين لذلك يعني شهور كبار من الائمه العلماء رحمه الله كابي حيا يعني ابن مالك صاحب الألفية وغيرهم من خبار تجدون في كتبهم الكتب التي أعذر فيها على خطوطهم يضبطونها أحيانا بالحمرح الأفصح بالحمره يعني هذا وجد هذا في بعض العلم هنا وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه فلذلك أذكر ما ألشره بحلف أسانيده وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من المحاضرة العكيدة فإن مقصود التنبيه على اصل ذلك والإشارة لما أغفره إلى ما حدثه مما هنالك والسبب في اثار اختصاره وإيثار حكره وكثرة الانتفاع به وانتشاره ثم ما وقع من غريب الاسماء واللغات في الأبواب مفيده بالشرح والضبط الوجيب الواضح على ترتيب وقوعه في إبابه في آخر الكتاب ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جملوا من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات وقد أذهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات وأعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال هذا الإقارة المسنف رحمه الله يعني الإبارة هنا لا بأس بها لكن أحسن منها الحقيقة في ما ذكرها مؤلق عندي في كتابه الأذكار قال العلماء المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والتغيب والتغيب الحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا وأما الأحكام كالحلال والحرام إلى اخره فلا يؤمن فيها إلا بالحديث الصحيح والحسن إلا أن يكون في في شيء يعني كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهه بعض البيوع والأنكحة فانه المستحب أن ينزه عنه لكن لا يجوز هذا الكلام أحسن من هذا الكلام أقول هنا والحقيقة هي بان نعلم يا الاخوه يعني سنأخذ دقيقه للتنبيه على مساله مفصليه في قضيه الـ الـ في مسألة السنة وهي ان الحديث الضعيف اللي انت صرحت عليه الان عند المتاخرين عند القدماء ما يسمونه حديث ضعيف هو مرادف للموضوع الحديث الضعيف عند السلف هو الحديث الموضوع اما الحديث الضعيف في مصطلحك انت فانه ما كان فيه راوي يتردد الاحتمال بينهما بين ثبوته وعدمه ويرجع احتمال ماذا؟ الضعف الذي هو العدم عدم الصحه فإن قال انسان فالحديث الذي خف ضبط الانسان فيه والذي فيه مستور والذي فيه مجهول الحال مثلا في جهاله والذي فيه يعني فحش الغلط مثلا عفوا في في سوء حظ ماذا يسمونه هذا قد يطلقون عليه اسم الصحيح في الجمله ويطلقون عليه احيانا بعبارات فابو داوود اطلق عليه هذا مثلا كل عبارات متواليه نصالح الاعتبار وبعضهم يطلق عليه مشهور وبعضهم يطلق عليه حسن كما قالها البخاري والمديني وبعضهم يقول جيد كما محمد. احمد وهكذا هذه عبارات الحقيقة أن الحديث الضعيف حتى اخفف عليك من تفخ الكتب هذه اللي في عشرين وثلاثين وخمسين مجلد بعبارة سهلة لو اتبع فيها طريقة السلف اغنى الناس عن العبث في الكتب الآن الموجود السنة إما أن تكون في اعلى درجة الصحة كمالك عن نافع عن ابن عمر أو عبيد الله من عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس مثلا أو عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وأشبه ذلك هذا في على درجة الصح لانه نقل ائمه من ائمه التابع التابعين عن التابعين عن الصحابه رضي الله عنهم وهذا يقولون عنها احيانا اصح شيء في الباب جاء البخاري ومسلم رحمه الله فانتقوا من السنه هذا الاصح انتهينا من القسم الاول القسم الثاني الذي يكون فيه ما يسمى الان الراوي المدلس وهو خطا فادح الحقيقة في السنه أن يعني يقال دلسه فلان بينما ما دلسه تدلسته من لا هو بالعامان ليست هي التدليس لا من المدلس من غيره وقد حكى مسلم رحمه الله لإجماع مع السلف على قبول الأخبار المعنع في مقدمة الصحيح حكى إجماع السلف هذي طريقتهم لا رد على البخاري ولا رد على المدين والكلام دا غير صحيح فالسنة التي نقلت نقلت بهذه الصورة إما أن يكون أصح وإما أن يكون شيء مقارب، ولكن احتمالية عدم قوله أقوى. ماذا يصنعون به هذا؟ هذا يعبرون عنه بجيد، وصال الاعتبار مشهور إلى آخره. فإذا جاء جاءت السنة، أين يقبلون؟ يقبلون في التحريم والتحريم. الأصح ولا الأقل. الأصح والقليل هذا يذكرونه من الصحيح. وهم يبويبون عليه ويتكلمون عليه يتكلمون على أحادي يقولون فلان مثل قول أبي داود رحمه الله لما خرج حديث التسبيح سبحان ربي يلا على ركوع السجود هذا الحديث الصحيح لكن زيادة وبحمده قال اخاف أن لا يكون محبوبا يعني قوله وبحمده ولهذا كان المشهور من المذهب عندنا أن أنه يقول سبحان ربي يلا على دون وبحمده والرواية الثانية عن أحمد لو قالها جاد لأن فيها نظر ليس في نقل الألمة هي فهذه الأفراد التي ينفرد بها بعض قوات إما أن يكون متنها منكرا لم يقولها من صلى الله عليه وسلم ويبينون كعرضة. وإما أن يكون محتملا مندرجا تحت عصل هيدخلون ضمن الصحيح هذه طريقتكم وأنت إذا عرفت هذا استغنيت يعني عن هذا التفسير للكتب ولو أن هؤلاء الناس جاءوا إلى السنة وبينوا كلام الائمه تحت كل الحديث كلامهم رحمه الله كان أنفع للناس من أن يذكر يشلخ الكتاب ويعبث به والحديث قد يكون فيه نكاره ماذا يصححها أو لغضة فيه وقد يكون احيانا لا ليس فيه نكاره لكن حديث صحيح ما زالت الأمة تتداوله خالفا عن سالس وما ضعفه واحد من أهل الإسلام يأتي بعض الأخوة الآن ويضعفه وهذا يا وهذه الحديث وردت في القرآن كبيرا تجد بعض الناس يقول هذا الذي اعتمدهم القراء هذا غير صحيح ويشيخ موجودة في 300 ديوان من دوائم السنة ما معناه ولا واحد من أئمة العلماء يتداولونه ولا واحد من أئمة هذا تعتبر بلاج ما كانوا يغشوا هؤلاء الأئمة العلماء تشافع ومالك وأحمد وبالمدينة وما كانوا يريدون والذي يطالب علم النبيحات يتأمنها ويرزقها الله يعرف هذا الكلام يعرف كيف الأئمة كانوا يغلون الحديث إذا كان ما في نكاره مده تحت اصل ما في حاجه يا شيخ تفصل الكتاب وتقول صحيح ضعيف ولا تعلق عليه هذا اسم ضعيف لأنهم لا يسمعون هذا وقد قال إسحاق الوراق لما قال الدارمي قال هو كل الدارمي قال الحديث البخاري الأدب المفض هو صحيح ولا فيه حديث ضعيفه قال محمد بن اسماعيل هذا مثلا من دارمي يقول محمد بن اسماعيل لا يقرا على الناس الحديث الضعيف ما ذلك موجود فيه حديث بل بعضهم قد يكون فيه فحش في الغلط لكن نكون حديثين وإسناده محتمى فيذكرونه هذه الطريقة تستغلقها عن ما يسمى العربي تحقيق الكتب الذي هو أحيانا يكون عبث بها هنا. وعلى الله الكريم توفلي واعتمادي وإليه تفويض واستنادي وأسأله سلوك سبيل الرشاب والعصمة من أحوال أهل الزير والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في الزياد وأتعل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاتك وأن يجعلني ممن يحشاه ويتقيه حق ثقاته وأن يهديني لحسن النيات لي جميع أنواع الخيرات ويعينني على أنواع المكرمات ويديمني على ذلك حتى الممات وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذه فهرسة أبوابه الباب الأول في أطراف من فضيلة ثلاوس القرآن وحملته الباب الثاني في تربيح القراءة والقارئ على غيرهما الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الباب الخامس في آداب حامل القرآن وثوابه. الباب السادس في آداب قراءته وهو معظم الكتاب ومقصوده. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام مصحف. الباب العاشر في ضبط الفاضي هذا الكتاب. الباب الأول في أطراف من فضيلة في تلاوة القرآن وحملة قال الله تعالى إن الذين يتنون كتاب الله واقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سبوا وعلانية يرجون تجارة لم تبور لوفيه أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور كان من طرف نبض الله الشيخيد يقول هذه آية القراء القرآن هذه آية القرآن اللي ما فيها من الفضل العظيم لأهل القرآن نعم وروينا عن عثمان عندي ضبطها وروينا وهي صحيحه على لكن احسن ما تضبط به الكتب اراء مصنفيها عن فتن المصنف رحمه الله في مقدمه شرح مسلم يعني مثلث في, في مقدمه المجموع قال وروينا يعني قال قالنا هذا هو الافصح يعني روى مشايخنا لنا نعم وروينا عن عثمان بن عفان بن عفان رضي الله عنه عن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول ان كنت تريد العفن يعني أو كنت تريد يعني أنها على أساس ختم يعرف ونون؟ نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو صح الكتب بعد القرآن. إنما قال صلى الله عليه وسلم له من صاحب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحقيقة من من دقائق هذا الحديث يعني في الخيرية ان القرآن. يعني لو اردت ان يعني كوظيفه في هذه الحياه لوجدت لو انها اقل الناس وابعدهم عن الشهره بين الناس وكذلك عن مصالح الدنيا هم اهل القران لان بضاعتهم وهو كلام الله من اللي يقبل يا شيخ في كل احد يحفظ القران ولا يرغب في تجول له كل اهل الناس فالطلبة الألم يشيف طلبة العلم شيخ العلم من هو اللي يجوه؟ تقدر الإمام للحرم ولا امام لجامع كبير وإلا امام له هو أصلاً لا يريد التجوه يريدك فمشي له الأشياء اللي وتمشي أكثر الناس فبضاعتهم الحقيقة يعني بضاعه يعني 180 درجة بعيدة عن الشهرة ولكن ذلك الخيرية تأتي من إخلاصهم إليها الله عز وجل وإرادة وجه الله تبارك وتعالى والذي يحن سبحان الله ويتحنن على القرآن انظروا كيف جعله الله عز وجل في الآخرة قدمه في الدنيا على الناس كما قال فضيل الشيخ وكذلك قدمه في الموت أليس كذلك؟ في, في, في الأمر بالدفن؟ قال قد قدم القرآن ويوم القيامة هم على الناس منازل والدليل على أنهم على الناس منازل الحديث الذي سياتينا فيه اقرأ وارتقي ورتقي ورثي قال الخطاب رحمه الله إن منازل الدنيا منازل الجنة بعدد آيات القرآن وهذا قول لبعض السلف على كل حال يعني اختارهم نعم وعن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرره والذي يقرا القران وهو يتسعتع فيه وهو شاق عليه له أجران رواه البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري طبعا قوله خيركم هذا من التفضيل بالجنس عند العلماء اما تفضيل العين غير الجنس تفضيل العين فايجمع الأمة النصوص الشرعي على ان خير هذه الامه ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر كلاهما معروف لديكم وانا ابي موسى الاشعريه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الثرجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل الثمره الهاليه لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الضيخانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظله ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين رواه مسلم وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول consciちょور القرآن فإنه يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وأنا قررأت بالاتباع بالإتباع أثناء يميلها بالإتباع أحسن. نعم رواه نعم ورويناه ورويناه ايضا رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا حسد المرفوع هذا يعني نعم بلفظ لا حسد إلا في رجل اتاه الله ما لم تسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها يعني قوله فسلطه على هلكته يعني في الطاعات هذا المراد سلطه على هلكته في الحق وقوله هنا اتاه الله الحكمة يعني القرآن والسنة تبع لها. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ممين حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف رواه أبو عيسى محمد بن عيسى في وقال حديث حسن صحيح وعن أبي سعيد من رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول رب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أرد السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائل الكلام كفضل الله تعالى على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق وركب كما كنت تركب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن معاذ أن سب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة بوءه من الدنيا ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة بوءه أحسن من بوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود. وروا الدارمي بإسناده عن عبد الله المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فروى القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلباً وعلى القرآن هذا صواب أنه من كلام أبي إماما رضي الله عنه الدارمي من كلام أبي إماما أما الذي بعده همذتين التي بعدها هذه من كلام المسعود نعم هذا القرآن مأذوبة الله مأذوبة الله فمن دخل فيها فهو آمن ومن أحب القرآن فلينشر وعن عبد الحميد الحماني قال سألت سطيان الثوري عن رجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن فقال يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير من تعلم القرآن وعلمه الباب الثاني في تربيح القراءة والقارئ على غيره ما ثبت عن أبي مسعود للأنصاري البدرية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم من كتاب الله تعالى رواه مسلم هذا كلام الثور رحمه الله وهذا كلام غير من الأئمة فيه تفضيل القرآن عن الجهاد إنما هو في الجهاد الذي هو في فرض الكفايات أما الجهاد الذي يجب على الإنسان كإذا دخل العدو البلد فهذا ما في شك أنها أفضل عند عامة أهل العلم. لكن هذا مقصوده نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القضاء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كبولا كانوا أشبانا رواه البخاري في صحيحه وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث ستصل في هذا الباب وأعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسليح والتهنين وغيرهما من الألكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إذائه قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فلنها من يتقوا القلوب فقال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا هذا قوله الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات اهل القران هم اول من يدخل في مسمى الايمان فيما تقدم في الحديث خيركم من تعلم القران نعم وفي الباب حديث ابي مسعود الانصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في هذا الباب التا... في الباب الثاني وعن أبي موسى الأشعرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من إجلال الله تعالى إكرام بالشيدة المسلم وحامل للقرآن غير الغالي فيه والجايد عنه وإكرام بالسلطان المقسط رواه أبو داود وهو حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح وعنلق مسلم كما تعرفون في مقدمة الصحيح. none وعن جابر بن عبد الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين وجهين من بطل أرضين ثم يقول أيهما أثمر واحدا من القرآن فإن أشيع إلى أحد قدمه في اللحن ورواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من آذاني وليا فقد أذنته بالحرض رواه البخاري وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله يعني الا تنقض عهده بإيذاء من صلى الفجر هذا المعنى معنى الحديث وعن الإمامين الجميلين أبي هنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى قال إن لن يكن العلماء وأولياء الله فليس لله ولي وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر ابن عساكر رحمه الله اعلم يا أسف وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يحشاه ويستقيم حق تقاطه أن لكم العلماء نسمومة وعادة الله في, في حق في أسفار منتقصه المعلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء للثلب ارتلاه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يقال عن أمره أن يتصيدهم فتنة أو يصيدهم عباب أليم أنا عندنا مختلفة شوية العبارة ها؟ فعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصهم معلومة وأن من أططى لسانه في العلماء بالثل ابتلاه،, ابتلاه،, ابتلاه الله تعالى عندكم هذه ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب غير لفظة أستار في حفلة هتك أستار منتقصهم معلومة طيب نعم الباب الرابع في آداب معلم القران ومتعلمه هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب وهو طويل منتشر جدا وأنا اشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حبه وضبطه ان شاء الله تعالى فصل أول ما نبغي المقر والقارئ ان يقصد بذلك رضا الله تعالى قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أو ويقيموا الصلاه ويؤت الزكاه وذلك دين القيمه اي المله المستقيمه وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث بحصول الإسلام وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته وعن غيره إنما يعطى الناس على قدر نيته هذا من حيث الأصل يعني كلام عباس رضي الله عنه هذا أصل الحظ ولكن هذا الرجل المنافق سبحان الله لما كانت نيته يعني غير مراد بها وجه الله سبحانه وتعالى يوم يوم يعني, يوم يعني يزال القران من صدره يمسح تماما بل لو حفظه وأتمه في حاليته ثم صار من المنافقين أزاله الله من قلبه فنقل الله سبحانه وتعالى ونقلب أبيذته وأبصاره فما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون فلذلك كل عدو من عداء الله من المنافقين من اصحاب الفرق الضاله لا تجدهم حفاظا للقران انظروا الى الرافضه المجوس لا يوجد معمد حافظ القرآن ابدا بل لا يستنكر في القران ولو حفظه في الصغار كما هو موجود في بعض المناطق الرافضه لاجل بس يضعونهم امام الكاميرات يكبر فيمسخ شاء الله العافيه لأنه لا يستمع النفاق القرآن القران الحقيقة الحقيقه هذا كلام عباس المراد به اصل اصل الحفظ اما فرع الحفظ هذا له اسباب اولها انها موهبه من الله تبارك وتعالى منه منها من الله قوه الحفظ ولذلك إذا اذا رايت من فضل عليك قوه الحفظ فعلم انها موهبه مع صلاح نيته لكنها موهبه للمريض لا تحسد على هذا ثم ايضا اختيار الاوقات المناسبه للحفظ التكرار بعض الناس يمل من التكرار ما في حفظ بدون تكرار الأولين أراد الله أن يحفظ هذه الشريعة فجعل في قلوبهم من قوة الحفظ ما لم يكن سابق التاريخ ولا ما يأتي بعد إلى قيام الساعة الواحد يحفظ عشرة مليون شيء، هذا الجبل اللي حفظا لها عشرة من مبعشرة مليون ألأة. ما يمكن لكن أراد الله أن يحفظ هذه الشريعة فاستودع لها أئمة حتى ان الحفظ النسي كان يتعجب من حفظ الأولين يقول أبداً مع حافظ الزيمان ما محافظوا تعرفونه بقوه قوة الحفظ لكن كان يتعجب من, من قوة حفظ الأولي وفي هذا اخبار كثيرة على كحال لا بها لكن المحسود عباس رضي الله عنه هذا في كذلك التفريغ القلب من الشواغل الحفظ هذا مهم هذا الإنسان الذي يريد مع أشغاله معه المصحف يريد أن يحفظ ولا يريد أن يحفظ منظومات القرآن ولا متون القرآن ولا غيره وهو مشغول هذا لا يحف على الإنسان يعني لها أسباب على كل حال ذكر ابن جوزي رحمه الله في غير ما كتاب في حفظ العلم في كتبه في صيد الخاطر وذكر على كل حال ابن جماعة البدرو بن جماعة في كتابه الطيب العظيم الذي هو تذكر حسامة لله وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقتل وهو أن يريد بطاعته التقذب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مده من الخلق أو معنى من المعاني في والتقذب إلى الله تعالى قال ويسكن أن يقال الإخلاص تفسية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وعن تضيفة المرعشين رحمه الله تعالى قال الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر وعن ابن رحمه الله تعالى قال ثلاثة من علامات الإخلاص استواء المدف والذنب من العامة ونسيان رؤية في الأعمال في الأعمال وإختبار ثواب الأعمال في الآخرة وعن ابن عيان قال استواء المدف والذنب من العامة هذا ولا ورد عن الثلاث كثيرا يعني ثم قال رحمه الله ونسيان رؤية في الأعمال في الأعمال يعني أن الإنسان يترك النظر فيما بذله من الخير من العلم من العمل لأن الإنسان إذا نظر قرينا اليوم هذا عمل كذا عمل كذا عمل كذا قام كانه يذلي على الله, تعالى بهذه على الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال ويمنع الله سبحانه وتعالى بذلك بهذه ذلك رأوا هذا ما نقول عن السلف كثيرا هذا الذي أشار إليه ذنون رحمه الله هنا في, في هذا الامر ترك حقيقة كلمة جميلة نسيان رؤيه الأعمال في الأعمال أن تجد بنفسك إذا عملت عمل خلاص أعذب عن هذا واجعل هذا في ولعل والله يا اخواننا أنا الشيخ المبالي رحمه الله كانت فيه من أبرز صفات هذه الصفات يحسن إلى الإنسان غاية الإحسان وعلى لعله ينساه ينسى شخص كبرى يعني عدد عن تذكر العمل وحيانا يذكرونه رحمه الله بأشياء فيبدا يستحضر لماذا أن الإنسان الرجو الصالح يبدأ لله عز وجل ولا ينظر لأحد كما رب جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا حتى الخبيث الخبيثا ذبح بحبوك قبل شوي أخوك مع ذلك إذا اوتي إليك بطعام تعطيه الأحسن من نعطيكم ليعجي الله لا نريد منك الجزاء ولا نعم وعن الفضيل بن عياد رضي الله عنه قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس الشرك والإخلاص يعافيك الله منهما وعن سهل, الله التستري أو سهل التستري رحمه الله تعالى قال التستري وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر الأكياس في تفسير الاخلاق فلم يجدوا غير هذا ان تكون حركته و سكونه في سبه و لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا وعن سرير رحمه الله تعالى قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا وعن القشيري قال اقل الصدق استواء السد والعلانيه <تصفيق> لا ايه ولا تعطي ولا تعطي يمكن لي عندنا احسان من اللي عندكم هذه ولا تكشف أنت قرأت ولا تكشف ها أي. لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا ولا تغطي ها بالغين عندهم بالعين عندي بالعين انا ولا تعطي أنت قرات بالغين اي لا اللي عندنا ليلجم اللي عندك شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا ولا لكنها يعني, يعني قول لا تعمل الناس شيئا ممكن ان يستغنى ب لا تغطي لهم شيئا يعني يمكن ان يقصد الستر عليهم لكن كلمه لا تكشف اذا اللي عندنا احسن يجوز ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا وعن الفشيرية قال أقل السف اهتبار السر والعلانيه وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يقوم اطلاع الناس على مثقيل الذر من قسم عمله ولا يكره Feel ماذا عندها يا شيخ الصادق هو الذي <تصفيق> الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج عن كل قدر له في قلوبه اي لاء اني قالها الشيخ محمد احسن لو خرج كل قدر الله لا يبالي احسن هل يحلف هذه ما في حاجه لانا لا يبالي لو خرج كل قدر الله في قلوب الخلق من اجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاعا ما في على مفاتيح الدر من حسن عمله ولا يخفى اطلاعا الناس على سيء من عمله فان كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من با... من احلاق الصديقين والحقيقة ان من أخطر الأشياء أن يبالغ الإنسان في نظر المخلوقين هذا خطيرة ولذلك الحقيقة السلامة من ذلك السلامة من ذلك كما قال ترك الأعمال رؤية الأعمال في, الأعمال في الأعمال الكلمة الجميلة دي يعني هذا الإنسان الذي سينظر في يعني في في حال الناس ويبالغ في نظر المخلوقين وأها فتروه لما ما الذي قال الإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر رجلا لا اذكر اسمه على الحاجه يعني ممن أدركهم من اهل العلم فأثنى عليه فلما قيل له يعني عنه قال الا انه يحب ان يسمع من الناس يقصد اي نعم يحب ان يقصد والحقيقه ان الذي يعوذ نفسه كما في الكلمه التي يعني في كلام من في كلمه يعني انها أن الإنسان لا ينظر في عمل الناس مطلقا في عمل الناس مطلقا ها في كلام ذنون صحيح الله سواء المذهب الدم، يعني الحقيقة هذه منقوله عن التابعين وعن جمع من التابعين الذي هو أن الإنسان لا ينظر إلى الناس لأنك نظر نظرت للناس وعوت نفسك عليه غدا إذا كبرت يسأل الله العافية تصاب بأزمات نفسية لماذا؟ لأنك لاحظت المخلوق أعظم من الخالق هذا أترح يا اخواني خطير لذلك هذا الكتاب الحقيقة الكتاب النور رحمه الله هو في تنبيه على أشياء هي صحيح من الدقائق لكنها من أعظم الأمور انت قد تسهين بها لكنها من أعظم الأمور أجدالك كل من كان فيه هذه الصفة وعظمة في نفسه فعلم أنه ما دافعها في الأول وأحسن ما تكون التربية أن يدافع الانسان في الأول كل ما يرد عليك من الواردات في هذه الأمور التي هي فيها ملاحظة في الخلق اعرف أنها لن تقف عند حدها بل ستزيد وتزيد وتزيد حتى تعلم ما سأل الله العادل وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تفسر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة وأقاضي السلف في هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأخرف منها تنبيها على المطلوب وقد تم سلام هؤلاء رحمهم الله من الزهاد الذين كانوا في المئة ثالثة والرابعة كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول ان كلامهم انفع من كلام الزهاد المتاخرين من والحقيقة أن ان هؤلاء الذين في القرن الثالث والرابع هؤلاء في الالف مائه و الاربع و الخمس مائه الذين ذكرهم جم من اهل منهم وهم ابو نعيم صاحب الحجيجات الحقيقه ان كل كلامهم ليس هو من كلامهم بل من كلام الصحابه و التابعين يعرف الاثار عن السلف يعرف ان هؤلاء الناس نقلوا ولكنها لكنها بعبارات اخرى وربما صففوها جعلوها مصفوفه ورتبوها مجرد ترتيب ولا لو على كلام السلف رحمة, رحمة الله عليه من الصحابه والتابعين هذا الكلام كله موجود في كلامي وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب وضممت إليه من اداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم والله اعلم فصل وينبغي له وينبغي أن لا يقصد به توصل إلى عرض من اعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل ولو كان على صورة أدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه قال الله تعالى من كان ومن كان يريد خط الدنيا نؤتيه منه ان عفوا قال ولا المقرئ اقراءه بطمع في رفق عندكم في رفق كذا في رفق يعني في مصلحه يعني من مصالح ايوه ثم الايه اقرا الايه هو جاء بالنص الاخر منها ومن كان يريد حرف الاخره ما جاء بها من اولها اي طيب ما فيها مشكله فيها شيء ومن كان كامل... ومن كان يريد حفظ كتابه الحرب في, الدنيا في, نار نار في النصر. نعم. نعم ما فيها شيء يا حفظ القران فيها شيء دي فيها شي. ايه. اه. لا هو جاء بها عندنا يا فيها ثانيتها فيها هو وقال تعالى من كان يريد العاجل أن عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة رواه أبو داود الإسناد الصحيح ومثله أحاديث كثيرة وعن بن وفريشة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكافر به العلماء ويصلح به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار وواه تلمذي بجواية كعب بن مالك وقال ادخله الله النار فصل وليحذر كل الحذر من فصله التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه وليحذر من كراهته فراهة أصحابه على غيره ممن يمتزع ذنيه وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين هو أن يصنع هنا الله الله وليحذر كل الحذر من قصد التكثير بكثرة المشتغلين عليه هذا أترى بليه يا أخواني ولنزالت من من أخوان القرى يعني الإنسان الذي يحب أن يكثر عنده الناس ويقال قرأ عليه فلان قرأ عليه فلان وإلى تكثر هذا قد يعاقب سأل الله العافية ألا ينجوب ولا واحد إذا زالت رأينا الحقيقة من الناس من يستكثر يخرج غير متقنين شوف أنا رأيت واحد قرأ الطيبة الطيبة يا اخواني بثنين بثنين وإلا أربعة وثلاثة زواج بطرق تجمع ما يبلع الطيبة فأسأله عن بعض المواضيع والله ما يدري ما هي آه شوف خلينا الطيبة نأتي للعشر الصور ولا شيء استبعك ولا شيء عاصم اللي خلف شعبه له يعني في شبر واحد فقط ولا شيء هذا عبث وهذا الذي كتب له الإيجاجة أحد المجرمي شيخ هذا ليس من قره لأن كلام الله امانه الشيخ الشيخ الزيات رحمه الله رحمه الله جاء أهد عبد الرحمن بن عقيل الظاهر تعرفونه أعلم من الأعلام لا في العربية ولا في علم التفسير ولا ومع ذلك لما يعني كان يلاحق هذه ما انجازه يقرأ عليه شيء من القران والشيخ الزياتي يقرأ يعني يعني بعض الناس فلما يعني القراءه قراءه عامه ما هي قراءه علماء قره ويقول له حتى او وصل الى المسجد النبوي ويلاحقه نهض يده كهو الكلام ما هذا اخواني يعني هذا الانسان الذي يجني على وهذا سبحان الله يكسفته الله من أصله هو والذي من الأساني كلهم لأن هذا الكتاب العزيز كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم وهو أشرف العلم من كل خلف أدوله ينفون عنه تحريف الغارين وانتحال المبطلين لا تظن يا مسكين اذا ضحكت على الناس بي بي بهذه الإجازات أن, أن, أن الله سيبقى اسنادك هذه هي بلية وإذا تتجد مئة مئتين ثلاثمائة ولا واحد منهم نجيب إنما اخذوه لاجل دنيا هذه قضية قضية الثانية كلام مصنف عظيم حقيقة في قوله هنا وليحذر من كراهية قرأة أصحابي على غيري هذا قد وقع وهو خطأ لا يقتدى بأحدث الغرق ذكروا في تراجم بعض القراء أنه كان يكره بل كان ذكر في بعض تراجمهم أنه كان يقول قرأت على فلان يعني بالمجاهد ذكر هذا ذهب رحمه الله فإن قال نعم لم يقرر لان بينه وبين المجاهد مشكله مشاكل وهكذا يعني ذكر في ترجمه الافيه على الصفات ما نذكر يعني يعني بعض الاف ذكر في تراجم بعض القرى وهي معلومه على كل حال ما تطلبها هذا خطا لا يفتدى باحد الغلط والله لو كان امام من ايه من تطبعه. هذا غلط بالعكس الانسان يفرح ان يسأل طالب العلم يكون لها همه اليوم يقرأ عليه وعلى غيره والذي يثق بعلمه ما يبالي على من قرأ. بالعكس والله العظيم لو كانت نيه مخلصه لله عز وجل هذا الطالب دينا ينقله لمن بعده سيجعلك الله تاريخ يجعل هذه الفوائد عنك ويجعل هذا العلم الذي تحملته من الذي نقلته من جيل إلى جيل يجعلك أحد الذين يبقي الله عز وجل لهم كما قال في قصه ابراهيم وجعل اللسان صدقا في الاخرين وهذا الذي وقع انظروا إلى الائمه الذين نقل عنهم هذا الكتاب العزيز انظروا يا اخواني كيف أبقى, أبقى, ابقى الله عز وجل مع انهم ما عرفوا بعضهم يا شيخ لو تعرف اسمه ولا الاسم ما عرفته لكن ابقاهم الله عز وجل في هذه الانجازات الموجوده وصاروا عنده واتكا عليها بل بعضهم قد يكون عنده قصور في الحديث و قصور في الفقه لكنه امام في القراءه اختص بكلام الأشيخ فماني سنة الله الشيخ لما ينزل ما يستاهل لا يطع اسم ادم الله اكبر منه سبحانه وتعالى نعم واحيانا على كل حال يحمل الغيره بعض اهل العلم يحملهم على هذا فهذا الذي لا يثق بعلمه هذا له وجه من الاحتمال يقول لا على فلان لأن الذي يثق بعلمه مثلا هذا صحيح لأن بعض الناس فعلا بعض القراء قد يأتي بأشياء أعجمية من, من, من, من, من, من, من ضبط القرآن سواء في إخفاءاته ولا في غنانه ولا في مدوده هذا شيء معروف فقد يكون أعجميا تلقاه في بلاد العجم وأنا أقول لكم أيها الإخوة ينبغي للإخوة القادمين من بلاد العجم إذا قادموا إلى بلاد العرب أن يتقوا الله هذا القرآن ما قال الله قرانا اعجميا ماذا قال فيه؟ قال قرآن عربيا غير ذي عوج هل يسكت في ايه كريرة فينبغي الإخوة الذين قدموا الخالج لا يرفع رؤوسهم لأن القرآن نزل هنا يا أخوان وينبغي أن ينصاع لهم يعني ينصاع للمتقنين وعلماء الاتقان أئمة القرى الذين هم في من أهل من ان العربية أن يطبقوا عنه أنا رأيي شيخ ناس شيخ القرى في دولة كاملة في بعض ديان العجم والذي ارسل رسوله بالهدى وادى له الحق حتى نحن جل نشيخ ما هو نحن خالد هو شيخ القرى ثم يأتي بعض أخواننا يأتي أشياء يعني يرد فيها على شيوخ الإقراء وأئمة القراء في هذا الزمان ومن قبلهم كذلك بكلام جاء, جاء به من العجم ونحن أبقى أهو من العجم كل بعض علماء يعني الذين كانوا في الدولة العثمانيه كانوا عجما وكانوا يذكرون أشياء عقليه حتى التواقع علمي قرآني نقل محض ما تجد وأحفظوا أيها الإخوة هذه الكبيرة كل إنسان يريد أن يجدد القرآن يجدد في القرآن سيخرج عن القران كل انسان يريد ان يجدد في القران سيخرج عنه ولا بد من هذا الذي جاؤوا قالوا لا احسن بدل ما هم به بدل ما نقول هم به هذه الفرجه المحدثه الممتده قال هم به واحد ثاني قال لا احسن لان الاخطاء يكون في غايته هي نقول هم به واسمع لها العجائب يريد ان يجدد هذا المسكين لا فاحدث حرفا كاملا حرف مد فما ننتهي من الاراء المخاخيه هذه التي حصلت يعني عند بعض العجم وتلقفها بعض العرب هذا خطا فادح فهذه مصيبه يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين وهي دلاله بينه من صاحبها على سوء نيته وفساد قويته بل هي حجه قاطعه على عدم ارادته بتعليمه وجه الله الكريم فإن قويه فيها الموضوع هذا وليس فلسات قويه مطلقا لان قد وجد في بعض الفرات اوجد لهم هذا الكلام يعني ذكرها بالذهبي والجزري لكن خطا وقع منهم في هذه الصوره نعم هذا مرض المصنف رحمه الله فانه لو اراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك بل قال لنفسه انا اردت الطاعه بتعليمه وقد حصلت وهو قصد بقراءته على غير زياده علم فلا عتب عليه وقد روينا في مسلم الامام المجمع على حفظه وامامته ابي محمد الدارمي رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال يا حمله العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليرضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم من مجالسهم تلك الى الله تعالى وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وجدت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه على أن لا ينسد من منه حر. فصل وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشياب المردية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالات بها وبأهلها والسخاء والجود ومكارم الاخلاق الأخلاق وطلاقة من غير فروج إلى حد الخلاعه الخلاعة يعني النخلاء من الأجل هذا المراد والحلم والصبع والتنزم عن ذنيه الاكتساب وملازمة الوراء والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والفضوح واجتناب الضحك والإكتال من المنسي الوظائف. الوبائق قصد اجتناب الضحك يعني حال يعني الضحك يختلف عن التبسم الضحك يكون نعم قهقها بخلاف التبسم فهو رحمه الله نفى الضحك في القرآن وهو رحمه الله أراد حال إقراء القرآن انه لا ينبغي الإنسان ان يضحك قهقه ادبا مع القران والا تعرفون صلى الله عليه وسلم قد ثبت هذا في الصحيحين إن وغيره انه ضحك حسب النواجذ في عده نصوص ليس المقصود من أن النفي المطلق انما المراد نفي أن خصوص حال الاقراء وهذا هو الادب وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليل الأفكار وتسليل اللحية وإزالة بوايح السنيه والملابس المقوها، وليحذر كل الحذر من الحسد والغياء والعجب والاستقال غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسليم والتهليل ونحوهما من الأفكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سده وعلانيته ويختبر على ذلك وان يكون تعميله في جميع اموره على الله تعالى. فصل وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حالهما فقد روين عن أبي هارون العدي قال كما إن نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبعنوا وإن رجال يأسونكم من أبطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوا كنت استوصدين خير الله هو التنميدي وإنما جعله يعني كثير من المعاصرين لا أمي يقول هذا حديث ضعيف فما هذا الحديث لم يوجد عالم انا انا مسؤول عن هذا في تاريخ الاسلام ذكر في ادب الطلب الا وذكر هذا من ابن عبد البر وابن جماعة والنووي ما زالوا يذكرونه رحمه الله على ان له شاهد يعني في في الداني بقريبا من معناه لكن ما زال اهل لان التلقي عندهم له طريقه واخواننا هذا معادلة رياضية شاف في التقريب منه مجهول بسم الله عليه سنا ما يفرق بين المجهول في الطبقات المتقدمه او في الطبقات المتاخره ونوعيه الجهاله ما هي ولم يفرق بين هل رواه ائمه ولا مروان ائمه الكبار يا شيخ مالك الثوري والائمه يرون عن هذا الانسان الذي فيه نوع جهاله هو توثيق له هي طريقتهم اما تاخذها في التقرير مجهول بسم الله عليه او اسم مدلس وهذا الاسناد فيه مدلس وقد هذا كلهم ما يعرفون السلف ما يعرفون هذا طريق محدث حتى وراء طريقه المتأخرين حتى المتكلمين شو يعرف هي طريقة هي طريقة ما يعرفون الطريقة هذه طريقة طريقة الجهال وروينا نوره في مسند الدارمي عن أبي الداود رضي الله عنه فصل وينبغي أن يدل لهم النصيحة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وظالبه وإسفاده له إلى مصلحته والإحقوده ومساعدته على طلبه بما أنكنه وتألف قلب الطالب أن يكون سمحاً بتعليمه في رفق متلطفا به ومحرضا له على التعلم ويربغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزياده في رغبته ويزهده في الدنيا ويصرفه عن بطون إليها والارترار بها ويذكره أن باشتغال بالقرآن وسائل العلوم الشرعية هو طريقه الحاجمين وعباد الله العارفين وأن ذلك أطبت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وينبغي أن يحنو على الصالح ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده ويجني المتعلم مجرى ولده بالشبقة عليه والاهتمام بمصالحه والصلب على جفائه وسوء أدبه ويعذره في قيحة أدبه يعذرهم بالضرب يعذره ضرب يضربهم عنه ويعذره في قلة أدبه في بعض الاحيان فان الانسان معرض للنقائص سلاسي ما اذا كان صغير السن وينظر ان يكون تنبيه يعني يعني بعض العلم قد يعني يوجد من من قراءه او يحصل من قراءه على بعض القراء مثلا أو بعض العلماء ثم تريده يرتابه لملاحظاته يراها او اشياء هو يخالفها الرأي فيها فتجده يقول لا والله انك لو انك ثم بعد ذلك سبحان الله وعاقبها الله لهذا هذا الطالب في أنه شيخه ما تم فتحه سهله عقوبة من الله هذا ليس حاصلا هذا وجود أليس الله بكافل عباده قرى حمزة والكسائه وخلف ويعقوب أليس الله بكافل عباده ويصطالب الصالحين الله يجفي حتى لو وتكلم في الليل النار فأنت إذا تكلمت ولا اغتبت ثم أنت لا تطلب شيئا أنت لم تجده له يعني تطلب منه الاكرام وتطلب منه الوقت في الساعه وانت بسم الله فانك تمسه تشلخه يا اسماء المستعاره اليس هذا حاصلا لا حاصل واليوم تجده تجد يقرأ الصباح عليه وفي المساء بسم الله يعني يغرد بشكل واحيانا يعني ان شاء الله العافيه اشياء الله عز وجل والله عرف ولا شيء ما في القران اعلم ان الله عز وجل لا تحسبن الله غافل المعمم من الضال وما احد الضال، الذين يدخلون فيها لله من هذا اليوم قد أذنتهم بالحرب، تظنها ضعيفة لتفرغ القرآن ليل النهار، ما تفرغت لها لا أنت ولا أشكاك، تظن أن ما يدافع عنه، الله يدافع عن الذين آمنوا كما قال سبحانه تعالى، طالب العلم ينبغي له كما قال المصنف هنا وسيزيده المصنف رحمه الله، إذا أول العلم التعظيم، قال الإمام أحمد رحمه الله أخذنا هذا العلم بذل فالاندفع ذي الله بدون تأيبوا رحمه الله فهم بغير انتخذ جناحك كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام هو معلم سيد المعلمين يا بي همي عليه الصلاة قال وخذ جناحك لمن التاركة أنت شيخ طالب أنت أنت بعالم أمر المعلم ام. كيف أنت أنت باب أولى انتخذ جناحك لمن انت تتعلم منه أما تقرأ عليه وتسبه مثل خبز الشعيري أكل ويذن شكرا هذا قد يورث عقوبة الله عز وجل عدم الانتفاع بهذا العلم الذي تعقده منه. نعم. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكره لنفسه من النقائض من النقائذ المطلقة. فقد سبق أن صح من النقائض عندي هنا. أي لنفسه من النقص. مطلقا. وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا نعم صحيح فقد ثبثت الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يذبس إلي لو استطعت لا يقع الجباب على وجهه لفعله وفي رواية إن لا ليقر عليه في فصل فصلن وإن بغي أن يتعظم على المتعلمين بل يليم أنبئة أنبئة أنبئة يتعظم كلها معناها يتعظم يعني أن يتكبر يتكبر ويترفع عليهم نعم. بل يدينوا إليهم ويقواضع لهم فقد جاء في التواضع لأحاد الناس أشياء كثيرة معروفة فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ماهم عليه من الاشتغال بالقرآن مع ما لهم من حق الصخبة وترددهم إليه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليه لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه حال يعني يعني هذا الحديث رواه السني رحمه الله رواه غير على كل حال لكن هذا الحديث يعني ليس من كلامنا صلى الله عليه وسلم يعني يشبه أن يكون من كلام التابعين فيه عبد بن كثير البصري وعبد بن كثير علاء يعني انفرد به وهو صاحب تخليط يعني حاديثة كما قال جمع من الأئمة كلها لا يتابع عليها يعني يعني يقصدون في هذه المفاريد التي انفرد فيها أما ما رواه مع غيره فقد خرج له بداود وقعد السنم يعني في موضعين أظنى وثلاثة في السنم المعنى وعن ايوب السفياني رحمه الله تعالى قال <تصفيق> الايمان اذا كان كلمه المكاره يعلونه لكن اذا كان هذا ليس من جنس كلامي عليه الصلاه السلام ايضا يعلونه واذا كان الحديث لا اصلا حتى في الصحيحين لكن هذا الاسناد الذي جاء به لم يروه احد انفرد بسياق الاسناد ايضا يعلونه هذه ثلاث درجات العلاج عندهم او ثلاث صور او ثلاث انواع الاولى من انواع العلاج عندهم لكن اعلاها وأكثرها وأشهرها هي إذا كان في كارم. وعن أيوب رحمه الشختي. الله وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى م. قال ينبغي للعالم أن يضع التراب على راسه تواضعا من الله عز وجل. خاصه نوى ان يؤدب المتعلم المتعلم على تدريبه بالاداب السنيه وشيئا المرضيه ورياضه النفس بالدقائق الخفيه ويعوده الصيانه في جميع الامور الباطنه والظنيه ويحذره باقواله وافعاله المتكدرات على الاخلاص والصدق وحسن النيات ومواقبة الله تعالى في جميع لحظاته يعرفه أن أن ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف ويشرف صدره وتتفجر من قلبه نبيء في كل ويبارك الله في علمه وحاله بارك الله عندنا جيد حدث الهلا وبناء من يسمى علله ويبارك له كلها صحيح سنت نعم ويبارك الله له في علمه وحاله ويوصف في أفعاله وأقواله فصل تعليم المتعلمين فرض كفايه فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه وان كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم تناع كلهم أثموا وإن قام بعض به بعضهم سقط الحرج عن الباقين وإن قلّب من أحدهم من تناع فأظهر الهن أنه لا أثم لكنه يكره له ذلك إن لم يكن له عذر إذا لم يكن له عذر فصل يستحب للمعلم أن يكون حديثا على تعليم المدرّ لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست ضرورية وأن يفلغ قلبه في حال جلوسه لإقراءهم من الأسباب الشاغله كلها وهي كثيرة معروفة وأن يكون حريصا على تثريمهم وأن يعطي كل لسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الزيادة ولا يقصر لمن, يت... لمن يحتمل الزيادة ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت مجابته ما لم يحشى عليهم عندنا ويأخذهم يعني كلها جيدة بس اللي أحسن نعم ما لم يخشى عليه كثنة بإعجاب أو غيره ومن قصر عن نفره تعنيف لطيفا ما لم يخشى تنفيره أو ما لم يخشى تنفيره ولا يحسد أحد منهم من واحد يخشى تنفيره يعني عن ذلك ولا يقصد واحداً منهم من لبراعة تظهر منه ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته؟ يعني قول هنا فإن الحسد للأجانب يقصد الحسد للبعيد لكن الحسد البعيد محظوم في القريب أو لا هل قريب منك ذا؟ نعم ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجميل والزمني الثناء الجميل والله الموفق. فصل ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالاول كي رضي الأول بتقديم غيره قدمه وينبغي أن يظهر لهم البشر وصلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عن من غاب منهم فصل قال العلماء رضي الله عنهم ولا ينفنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النيه فقد قال سفيان وغيره طلبهم للعلم نيه وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأدى أن يكون إلا لله معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى هنا تنبيه الحقيقة مهم في هذه القضية لا يمتنع من تريم احد الكونه غير صحيح النية الحقيقة هذا الكلام جدا نفيس ولكن تم تنبيه مهم. وهو أن أنك إذا علمت من بعض الطلبة تعرف هذا من أمارات أن هذا إنسان ما يضبط شيخ من أمارات الضبط أنه يضبط عند القرآن أن تجده يقيل بعضهم يسجل بعضهم تجد حريص والملاحظه التي قلتها لها اليوم ما يرجع إليها غدا لكن اليوم تقول له سبعة وثلاثين ملاحظة، بكرة يجيبك سبعة وخمسين ملاحظة. هذا من أمرت الحقيقة أن هذا الإنسان ما ينجز الضبط، والأجداد الذي يتكرر يعني هذا يعلم أنه بسوء نيته ولا قال بحسن نيته تاني غلطاء، إلا أن يكون في الإنسان في عطه خط حق، ما يضبط ما يجمع. هذا نقول له سجل، سجل واستم، فإذا حصل دائما دائما دائما, دائما بهذا الشكل. لا ينبغي الحقيقة أن يأخذ هذا من وقت هذا العالم أو القارئ هذا القدر يجعل له هذا القدر اليسير لكن غيره ينبغي أن تفلغه ولذلك الذي تتبع هذه النساء صلى الله عليه وسلم الأئمة يجد هو هذا النساء صلى الله عليه وسلم مر علينا في حديث عائشة أنزلوا الناس أنزلهم ليس من الإنساء يا أخي أن واحدا متقن وجينقا طيبه ولا العشر الكبرى او العشر عشر الصغرى ثم واحد حفظ واغفظ لكل الزراع كل ما صحيح لعشرين ملاحظة جابك سبع ثلاثين ملاحظة مش كل هذا هذا الجرام خير بذله وقت يعني بحجم ما عنده من الإقبال ولو العناية أما هذا الإنسان الثاني ما زار الصحابة هذا بمسؤول كان من صلى سلم يتفرر لإقرائه بروس قصوزية في البخاري قال أخذت سبعين سورة من في رسول الله وليس بقراعة بل بعند اقتراعات لأنهم قد نقل فيه لإقراءة بمسؤول على اقتلاف وجوهي ومن أكثر الصحابة رضي الله عنهم نقلا لأنواع القراءات ولفرش القراءات فأن وهكذا صلى الله عليه وسلم تخصص دروس خصوصيه لهشام الحكيم ولعمر رضي الله عنه ولأهل الصوفة كان يأتيهم كما في حديث أوس عند يأتيهم كل ليلة يقول لهم يعني تصور كم عشر سنوات في المدينة على الصوفة وهو يأتيهم عليه الصلاة والسلام كل ليلة ولهذا لما يعني قُتِلَ أُناس منهم في خلافة أبي بكر احتاجوا إلى أن يذمعوا القرآن لأن أكثرهم كم من أهل السفة وإن الله صلى الله عليه وسلم في قصة دير معونة تعرفون هذه قصة اللي غضل الله صلى الله ما غضل مثل هذه الغضلة في في مقتل هؤلاء كرة سدرين من الذين جلس عليه وسلم يربيهم سمين لحفظ القرآن لينقلوه لهذه الأمة قتلهم هؤلاء المجرمون فإن صلى الله كان سهد رسول السفية ولكن بحسب الإقبال وقد نبع على هذا البدر بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع المتتلمة فصل من هوصوله يدين في حال القراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير فصل قال العلماء رضي الله عنهم ولا يعتني ولا يمتنع من تعليم احد لكونه غير صحيح النيه فقد قال سفيان وغيره طلبوا من العلم نيه وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى أن يكون إلا لله معناه كان عقلتهم انصار لله تعالى فصل ويصوم يديه لحال حال الإقراء عن العبث وعينيه عن تفليق نظر من غير حاجة ويقعد على طهارة المستقبلة التي ويجرس بوقار وتكون فيابه بيضاء بيضاء بيضاء وتكون بيضاء بيضاء عندنا وكلها منها واحد نعم وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره فإن كان مسجدا فهو آكد فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا إشاء أو غير متربع وروا أبو بكر بن وابي جاود السجستانين بإسناده أن عبد الله أن مسؤولي ربه. هذا القاسي السجستان صحيح هذا السجستان نعم هنا في آآ آآ هذا كتاب داوود بيداود الحق أنصحكم به يعني على الأقل له أسبوع تقرأ حتى تعرف المقراءة أو الصورة القرآنية التي كانت عند السلف وهو كتاب عظيم روايناه يعني بالسماء إلى مصنفه رحمه الله. هو كتاب من أنفس الكتب التي جمعت الم... بل من أقدمها إن لم يكن أولها الذين كانت بهذه السورة وإلا قد كتب قبلها حين حالث الزماري والغازي المطيش وجم من في المصاحف لكن كتابنا أبي داود هذا الحقيقة إنه جمع اثار عظيمه في جمع القرآن وفي إقرائه وفي كتبه وفي, ك... وفي ضبطه وفي رسمه أشياء حقيقة جدا نفيسة نعم. اسم كتاب المصاحف طبعا الآن محققا في مجلدين وفي نسخة مجلد وروى أبو بكر بن وبي داود السجستاني بإسنابه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ الناس في المسجد جائيا على ركبتيه. فصل ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به ألا يذل العلم وما يعتنى بحفظه عندنا نعم ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه يتعلم منه فيه يعني لا يذهب إلى مكان مثل ما يقولون الآن علينا انه يحسب عليك لا لك لأن السنة في العلم أن يأتي الناس إلى العالم لا أن يذهب يذهب إليهم في قصورهم وفي بيوتهم يجعل أن يقرئهم. هذا قد يحصل من أفراد الناس لكن أئمة العلماء ما كان يصنعون هذا قد طلب هذا جمع من الأئمة من الخلفاء أن يقرا بعض أولاد المسلمين طلب من مالك وطلب من ابي داود صاحب من ابي داوود صاحب السنن وقلب من جنب من الائمه طلب منهم الاقراء باولاد الخلافه فرفض وقد بعض الناس يقبل مثل هذا لكن ائمه العلماء ما, ما يصنع هذا وان كان المتعلم حديثه فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما قاله عنه السلف رضي الله عنهم وحكاياتهم في هذا كثيره مشهوره فصل وينبغي أن يكون مجلسه واسع ليتمكن لي دلساء فيه ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس في رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح من المبيه سعيد الحدري رضيه أوائل كتاب الآداب في الآداب كتاب الآداب في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح لرواية أبي سعيد الخضري رضي الله عنه فصل في آداب المتعلم جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم ومن آدابه أن يجتنب الاسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد له الحاجة وينبغي أن يطهر قلبه من الابغاص ليصلح لقبول القران وحفظه واستعماله فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الا عند الجسد موضع اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب ولقد احسن القائل يطيب القلب يطيب القلب يطيب القلب للعلم كما تطيب الارض من وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أشهر منه سنا واقل شهره ونسد وصلاحا وغير ذلك ويتوابع على العلم فبتوابعه العلم يدركه قال في البخاري أن عبد الرحمن المعروف واحد من في الجنة كان يقرأ على ابن عباس في خلافة عمر كان ابن عباس في خلافة عمر قد يعني جاوز الاحتلام صغير السن مع ذلك كان يعني عبد الرحمن المعروف أتى له إلى إلى خيمته إلى خبأة في في في ميناء ويقرأ عليه القرآن وهذا هو الذي ينبغي القرآن ما فيه كبير صغير الكبير هو صاحب القرآن بس أما قضية السن هذا موضوع آخر لذلك نجد بعض طلبه العلم انه يكون كبير في السن ويتكبر على اهل القرآن وقد يكون هو فقيف ولا قاضي ولا مفتي ولا وهذا من حمقها العقيقة لأنها ليس من أمارة العلم الذي فعلها الصحابه والتالعون والأئمة هذا ابو حنيفه عم الله كان جلس بين يدي مالك قال الراوي رأيته جالسا كما يجلس الصغي الصديان في المكتب في الكتاتيب في كيف يجلس في جلسة هي جلسة التشاثر هذه جلسة الصبيان يعني في غاية الأدب مثل جلسة جبريل عليه السلام مثل كذلك فمثل هذا الحقيقة كيف هذه صورة الأدب كيف هذه صورة ما في القلب من التعظيم رجل دائما انتبه كلما استهنت بمن تتعلم عنه فاعلم أن هذا أول عدم في لتتعلمه أليس أن النساء صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إن من إجلال الله ماذا ها؟ إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن إلى آخر الحديث حامل القرآن ما قال والله خلت صغير ولا كبير ولا وسط ولا كرب من كل من كل لا حامل القرآن من متقده ينقع ينطئ تجله ولو كان صغير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الى هذا في نصوص كثيره جدا قال قدموا أكثرهم قران وقال يا أمكم اقراكم وقال في قصه عمر بن سلامه يعني لما جاءت قبيله كامله يا شيخ استقروا من صلى من اقرا قال فوجدني الذي اقراه هذا عمر بن اسلام عمره من سنين وفي بعض الروايات انه عمر 7 سنين المشهور انه 8 سنين شوف مانسي والله حتى أن الم كانت تصلي ي كان يصلي قبيلة كان قال قرط عن نستصاحبيه لأن هي ثوب صغير صغير وثوبه صغير فكان إذا سجد ربما لأنه خابرين يعني يطلع شيء فقالوا انتبهوا يعني هذا النساء يقول قال فتسوني توبا وما وجد أعظم يوم تاريخي عندنا إن جابوا له ثوب جديد يعني مع ذلك خدمه النبي صلى الله القران كان يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفعل به احد من الخلق كان اذا اراد ان يبعث سريعا نظر كما في حديث ابن عمر فاذا وجد اكثرهم قرانا ولا فعله فالحقيقه هذا يتنافى مع يعني قول بعض الناس حتى بعض طلبه العلم يقول لي من حلال هذا حرف القران جاءت من جههه جاي المسجد من حلال هذا هذا هو العلم كما قال الامام احمد هل العلم الا ما انتهى اليه معروف تطبيق القرآن الحقيقة هو العمل به والعناية به هذا أعظم شيء في الدنيا فبتواضعه للعلم يدركه وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي وينبغي أن ينقاذ لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحادث وهذا أولى فصلا ولا يتعلم إلا من من كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتورت ديانته فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنت وغيرهما من السلف هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وعليه أن يمر معلم مبعين الاحترام ويعتقد تمال أهليته ورمحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه فصدق بشيء وقال اللهم نسر عيد معلمي عني ولا تذهب برحة علمه مني قال هنا رحمه الله ويأتقل كلمات جميلة. قالوا يعتقد كمان أهليته ورجاعات ورتجت لما هل الشيخ ينتقل اللي انتقل عنده رتجت لما إذا مو متخلفين. فأنا أذكر إن أحد الشباب في أحد الدول العربية كان يأتي إلى أحد الطرق ويقرأ عليه. فقالوا له فيما بعد هو يتكلم فيه. يقول الله أنا ما شفت يعني ما مع... هما يتكلم كلام من هذا النوع. أن هو يعني عالم ولو ورئيس عليه ملاحظة فلانية ولا. فصار الناس سفون العقوبة صار الناس يطع... يطعنون في ماذا؟ في إسناده لأنك يا أحمق هذا طعن في ماذا؟ طعن في إسنادك فطعن المسكين في اسناده من حيث لا يشعر عقوبة من الله عز وجل، وأولئك سمع الناس وقرأوا عليهم بأساني أن اقصد من هذا كله أن من اتى إلى قهل أو عالم وتنطقه سبحان الله حرم بركته نعم وقال الرضيور صاحب الشافعي رحمه الله مجد رأت أن أسرب الماء والشافعي ينظر إلي هيدة له وروين عن أمير المؤمنين علي الميابي طالب رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتقصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغنزن بعينك ولا تقولن كلان وقال خلاف لقوله ولا تغتابن عنده أحد ولا تشارج جريستك في مجلسه ولا تأخذ بقوله عندنا أحسن من جميلة منك ولا تساهد كذلك يا محمد أنا عندي نسخة تحقيق من بشير محمد علي. إيه. فيه نسخة بعد ثالثة غير التحقيق المنهج. هاه. هاه. إيه وش التحقيق من محمد محمد علي. محمد محمد علي. علي. في نسخة بتحقيق بنت مقبل الوالد يعني. هذا القديم هذه. من؟ ما شاء الله تحقيق من؟ ما أيضاً النسخة بتحقيقة ابن مقبل الوادي. شيخ من؟ الشيخ مقبل الوادي؟ أي ابنته؟ ما شاء الله ما شاء الله يا رب. على كل حال أنا الحقيقة يعني أنا عندي هذه النسخة هذه النسخة منها جيدة يعني. طيبة وفيها ضبط يعني. إذا كان ال الشيخ الذي الشيخ محمود يقرأ إذا كان فيها خطأ فعلا ننبه على هذا كان في اختلاف جوهري <تصفيق> لا ان يعتمد على <تصفيق> هذا هذا عندنا على ثلاثه واربع نسخطيه هذا جزاه الله خير من هم اسمه أحمد ابو العليم اي دار أي جزان الله خيراً نعم فيه مشكلة الآن بدرت سقط شيء. طيب نعم ولا تسارر جميسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته وينبغي أن يتأذل بهذه الصفات التي ارشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرد غيبة شيخه إذا قدرت إن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس قال الله ولا تنحى عليه إذا كسل يعني حتى ما يمل منه إذا طفت هو يريد أن يقوم لا باقي صفحتين ثلاث صفحات ااا بقي خمس صفحات لا إن شاء الله نقبل يمل شيخ منه يصير ما لا يصنع يصير يوقف وين قبل ست تسع صفحات هل أنه يعرف يعني أنك ستقول له يعني بعض صفحتين ثلاث فتخرف يمل ولذلك الطالب الذكي الحقيقة النبي المؤدب هو الذي يقول لشيخه وهو يقرأ لعلنا شققنا عليه نقف هذا أحسن ولا مو احسن هذا أحسن في الأدب وعرف أن هذا الذي تقرأ عليه هو من الوالد كان مشايخنا من اهل الهند يقولون أباؤك ثلاثة اب قد ولدك وأب حملت عنه العلم وأب زوجك ابنته والله كلمة جميلة فكل هذا ولا من جلت الوالد لك ورفانه الذي تصنعه بمشايخ سيصنع عليك ليل فيما بعد سيصنع بك ايدي والله لك من هالبترين من الطلاب اللي يشغلونك الليل والنهار يطلعون فيك في يعني الشيء وانت الثلاثين مثل ما لان الانسان ينتبه له هذه ديون المعامله هذه ديون فصل ويدخل على شيخه كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في المعلم متطهرا مستعملا الاستواء فارغ القلب متنظفا بدل متطهرا متصفا بما ذكرنا متنظفا كما ذكرنا في المعلم أيه متصفا كما لا متنظفا بدينه يعني احسن خليها نسخه لكن متنظف بما ذكرناه في المعلم متضهرا مستعملا لاستواك فارغ القلب من الأمور الشاغلة وأن يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان محتاج فيه باستئذان وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويقصه دوما بالتحية وأن يسلم عليه وعليه إلى الفرق. الحديث في من ولا إذا انصرت كما داء الحديث فليس كبولا بأحق من أكثانية ولا يتخطى لقاب الناس لن يجب حيث من به المجلس إلا أن يأذن له شيخ التقدم أو يعلم من حاله إدار ذلك ولا يقيم أحد من موضعه فإن أثره غيره لم يقبل ابتداء من عمر رضي الله عنهما إلا أن يكون في تقدمه مصلحه من حاضرين أو أمر الشيخ بذلك ولا يجلس في وسط الحلقه الا الا بضروره ولا يجلس بين خاطبين الا باليمين فان فسح له قعد وضم نفسه فصل وينبغي ايضا ان يتادب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ فان ذلك تادب مع الشيخ وقيامه لمجلسه ويقعد بين هذا الشيخ قاعده المتعلمين لا قاعده المعلمين ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة ولا يضحك ولا يكثر كلاما من غير حاجة ولا يعتدي يمينا ولا بغيرها ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجه بل يكون متوجها للشيخ مصنيا إلى كلامه فصل ومما ما يتاكد الاعتناء به لا يقوى على الشيخ في حال خالصه قلب الشيخ وملله واستفاده وروعه وغمه وفرحه وفرحه استاذ اللي عندك استفساره هو ملله واستن يعني متقاربه لكن استيفاده احسن لانها يعني مهسره لكلمه وملله يعني تعرفون جلسه المستفز اللي بيقوم هذا يعني قد يعني اتكى على رجليه وهو يريد ان يقوم او أو على فخذيه إذن يقوم هذا مستوفز، فهذا بدأ مستوفز، يعني خلاص هذا انتباه انتبه، ولا إذا صار الشيخ يتحرك، يعني يتململ يعني يريد أن يقوم خلاص، يعني أنت ينبغي أن تفهمان، نعم، وبعض العلماء ترى اخواني لهم طرق، يعني لهم طرق في يعني ما يريد أن يعني قد يكون مضطر إلى الخلا، أنت تريد أن تحبسه. وقد ان المؤذن يحتاج كبير في السن احيانا لو طلعوا عندكم بالخلع ما تقيس الانسان يدك يدخل الخلع 6 ثواني وجزء من الثانيه ان شاء الله عليه يطلع بس يعني يبين شيء كل ساعه يعني نص ساعه يعني نبغي نسلم لكم حظي عارف بالادب نعم واستفاذه وروعه وغمه وصرحه ودعه وعطشه ونعاشه وقلقه ونحل ذلك مما يشف عليه وينمعه من كمال فدور القلب والنشاط وأن ما أوقات نشاطه ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصبر ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عبينه هي أنا ضربها يعجز والصوب أنها يعجز يعني قال يا تاء. أعجزته العجز الذي هو يعني عدم النشاط لفعل الشيء أما عجزة كبرت عجزته يعني مؤخرته كبرت, كبرت أو كبرت أو كبرت نعم فذا عجزة فعندنا يعجزوه هي الأحسن في العربية نعم. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق يوعدين هو إذا بفاه الشيخ كذا أبو من احتلال الشيخ وأظهر لأن من يعني منزلت الوالد تبيبوك يعتذد لك حتى ولو كان مقليشيا ينبغي أن تبادل هذه من مروءه الإنسان رومج وكرم خلق وثمع وأظهر أن الذنب له والعكف عليه فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وإلقاء قلب شيخه له وقد قالوا من لم يصبر على بل التعلم بقي أمره في عماية في الجهالة ومن صبر عليه آل أمره إلى عيد الآخرة والدينة ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ماذا طالبا طالب مطلوبا وقد أحسن من قال من لم يدفطعم المذلة التي ساعة قطع الزمان بأسره مذنولا هذا البيت هو عندنا لا. ها؟ ما هو موجود عندنا فيه اللي عنده في النسخه غير نسخه الشيخ اي لا اذا كان, إذا كان اغلبكم ف ها موجود في النسخه اي اذا نجعلها نسخه نعم اي لا هذا يعتمد ما علينا من هذا فنتكلم عن الاصليه هذه لكن هنا الحقيقه يعني, يعني تنبيه مهم الحقيقة هنا في فصل الذي قالها الشيخ أنا الاحظ ملاحظة الحقيقة يا اخواني موجوده الان بأكثر مما سبق كان قديما يا اخواني ما سال اهل العلم ان الطالب يكون على هوى الشيخ ولا سيما في الاوقات الان بعض طلبه العلم يريد أن يكون الشيخ على هواه لاحظتم هذا وأنا أذكر أن كان ناس من أهل العلم ما أدرسناه من أهل العلم والله كانوا يعاقبون إذا رأوا هذا النفس عنده يعاقبون يعني أنا أذكر أن أحد الاخوه كان يقرأ يعني على بعض المشايخ سنه نبي داود ف يعني سنتين وهو بكتاب الصلاة ما أخرى فسبحان الله لما جلست إلى هذا الطالب يعني استغربت طبعا هو الشيخ على هواة يوم الاوقات اللي هو يريدها و الدول ما يقول لك اول حتى بعض الدول ما ادرك هذا من الناس من اهل العلم اذا جاء اول ما يقول لك تريد افقه قال ما, ما يخاله إن شاء الله الفجر ثم يقول لك, لك الفجر شوف أنت ما أنت أنت كان بعض من أدركناه من أهل يطبق هذا على فاذا فإذا رأى بهذه الصورة فتحلف كل الأوقات واطال الله في الحصة وإذا رأى الإنسان لا انا الآن أجل مشوار من أكثر بهذا وأقرأ ايتين ثلاث آيات ويبدأ يحرف في الشيخ ويجهل يا القضي هل ما يمسين الطالب العلم؟ والله يشيخ له ترجيع بكلمتهم في القرآن وبتصريح خطأ شيء عظيم كان الناس قديم الأبحالون يقرأون على غيرهم، وهم أمة أبو القاسم الهودري رحل من من أقصى المغرب إلى باب فرغنة في جهة الصين، وقرأ على وهو عالم يقرأ على بلده على أمة في في بلد على فوق الألف وأظن خمسمائة أو شيء من هذا القبيل من الدولة. ما ينوي طالب العلم حقيقة أنه يقول للشيخ لا بروت الفلاني لا أنت عظيم نقي، هل منهم من يسمى طالب وبعض الناس يقول لا ده الوقت ما يناسبني طيب يا حبيبي الوقت من لا ما يناسبني عندي زوجتي بطلع عن طيب الوقت الفلاني كان والله أولادي عندهم فسحة وطلع طيب الوقت الفلاني كان والله أنا عندي شو اسمه أغراض دائما أشتريها ومعود الاولاد اللي جني ذكر كنت أولادي الآن الشيخ مفرغ لك الأوقات يعني وقايملك يعني أخو أوقات الدولة هي على كيف هذا بعض بعض الناس بكل أسف وبعض الناس أقبح من هذا أنه يستحق الشيخ يعني يرى أن وقته هو أهم من وقت الشيخ هذا ولا أنا أقول إخواني أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة إن كنتها إن كان هذا في نفسك اتق الله وأزل ما في نفسك وإلى الله خير عطاء عطية الله عز وجل بعقوبات وألوان من العقوبات يؤدب فيها وهذا قد طبقه في أول في أعظم نعم فصل ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم موابضا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها ولا يقنع للقليل مع تمكنه من الكثير ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال وإذا حضر إلى مجلس الشيخ فلم يريده انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخافه ولا يفوت وظيفته يعني حصته درس العلم نعم. إلا أن يخاف كراء الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله إقلاع في وقت بعينه وأنه لا يقيم في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذ عليه بل يصبر إلى استيقاظه وطلابه أو ينصرف والصبر أولى كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعل. أنا أذكر أن أحد يعني المشايخ الذين علقناهم جاءه طالب طلبت العلم يعني وقال له نريد أن, أن أقرأ عليه. كان يا ولدي الأرقات عندي مليئة لكن أنا عندي ساعتين قبل الهجر وأقوم أتهجني أوثرت ساعة منها ساعة كاملة قال لا ساعة ما تكفي سبحان الله ففاته هذا الشيخ وفاته خير كبير. من أكابر اهل لي هذا أليس شكل نشتهى البقوبة لا العلماء دائما ينظرون في مقبل ولا لمدبر يطلق خمس جريك يشوفون انت, أنت مقبل ولا تريد الخير ولا حريص على إلّا أما تريد إنها تعوقات على كيفك أو أيضا يعني طولها وقصرها مرتبط بك بأشياء لك هو شكل من قبيح نعم وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحسن في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة والكفاح المنزلة فقد قال أنه المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل, قبل أن تسودوا ما قبل أن تسودوا تسودوا يعني تكونوا سادة عين محولة لأن الإنسان إذا كبر في يعني في السن أو كان وديها ولا كان عالما ولا في وظيفة كبيرة ولا في منصب ما صعب نهي هدسم الناس يصبر عليه إلا من رحم الله. معنا. معناه اجتهدوا في كمال اهليتكم وانتم اتباع قبل ان تصيروا ساده فانكم اذا صرتم ساده متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثره شغلكم وهذا معنى قول الامام الشافعي رضي الله عنه تفقه قبل ان تراسك فاذا راست فلا سبيل إذا التفقه فصل وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ اولا نهايه النسخه الذي عندي <تصفيق> أحياناً يذكر يعني مثلاً فإذا رأى استايح نقطتين هذا ما يصلح في الكتب أما ينبغي أن يضع لأن هذا يشرب بسق الكلامه يعني هذا تكبر عندنا في محقق على هذا وتحقيقه طيب ما شاء الله نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وينبغي بغي أن يحافظ على قراءة محفوظه وينبغي بغي أن لا يأثر بنوبته غيره فإن الإثار بالقرب مكروه بخلاف الإثار لفضوض النفوس فإنه محبوب فإرغى الشيخ المصلحة في الإثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه لذلك امتثل امره ومما يجب عليه ويتأكد الوصية به أن لا يحسب أحدا من أو غيره في فضيلة رزقه الله الكريم اياها وأن لا يعجب بنفسه بما حصله وقد قدمنا إضاحة هذا في آذاب الشيخ وطريقه في نفل العجب <تصفيق> عايد الكلمة هي وألا يعجب بنفسه بما حصله. يقول عندهم بما خصه الله. أيه. فلا أن يجب بشيء لم يخترعه كذا. لا لا. وألا يعجب بنفسه بما حصله. بنفسه بما حصله. وألا يعجب بنفسه بنفسه, بنفسه بما حصله عندهم بما خصه الله. عندكم بما انتوا تكلموا كلكم اسمعوا واحد بما خصه الله وأن لا يعجب بما اي بما خصه الله عندنا ثانيه عندنا حصلها وعندكم خطه الله اي والله كلها جيده وهذه املح اللي عندكم هذه ما خصه الله هذه نسختنا ها صحيح، وهنا هنا قال لما حصله يعني هو بنفسه، ويمكن بعد تغني عنها يعني ذلك الله يمكن تغني عنها فضيلة الله يعني يمكن هذه نعم اذا يمكن حصله ذي أمثل نعم، وطريقه في نبي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته وإنما هو من فضل الله تعالى فلا ينبغي أن يرجع بشيء لم يفعله <تصفيق> وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل لم يحصل ما حصل بحوله أحسن يعني لأنه شيء كثير فالتشديد هنا الأصل في الأفعال هذا عند العمل لكن إذا كان التشديد له فائدة بالكثرة ولا بفائدة بلاغية يكون هذا كذلك هنا لم يحصل ما حصل بحوله لأنه كثير نعم وقوته نعم أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصل بحوله وقوته وإنما هو من فضل الله تعالى فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقصدت جعل هذه الفضيلة في هذا فينبغي أن لا يعترب عليها وألا لا يكره حكمة ارادها الله تعالى ولم يكرهها والله أعلم هنا الحقيقة التمريح في, في سياق كلام المصنفنا الحقيقة أن ينضي الإنسان الذات في بداية الطلبية اللي يكون لا في أهل العلم هو الغيرة هذا من أخطر ما يكون لأنه إذا كبر كبر الإنسان في السن ما الذي يحصل له تطفر مع هذه البليه وهذا الذي يفسك لكم بعض إخواننا من طلبة العلم تجدهوه شباب ربا على خمسين واحد في كتب مشغل النفس بردود وإلى آخرين هذا يكون بسبب ماذا؟ أنه أصلاً في ابتداء طلبه للعلم خيره من سملاه وفلان وفلان الى اخره هذا قد يحصل حتى لأحد الصالحين لكن الوسيلة الصحيحة لدرئه هي أن كما قال عدم رؤية الأعمال في الأعمال هذه الكلمة الجميلة أن لا تنظر في هذا العلم الذي أخذته ولا في هذا الحفظ خلاص تقدم وعلى كأنه تاريخ عندك أقبل على الله عز وجل ولا تنظر إلى احد وكلما رأيت أحدا ينافسك فأجعله بخير هذا حل سريع جدا له وطالب العلم هذا الذي يعني يظن هذا الظن ويظن هو يسوي لنفسه انه لا إن شاء الله هذا التنافس في الخير ما يدري المسكين أنه أنه غيره غير محمودة ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قانون وقاعدة عظيمة إنما الأعمال النيات وإنما لكل من إمانه الله عز وجل على نياته وقال النساء صلى الله عليه وسلم في قصه الارتكاثه اليساء صلى الله عليه في العشر الاواخر اليساء امهات المؤمنين ضربت احداهن قبه لها خيمه تعتكف فيها في النساء النبوي جاءت الثانيه من امهات المؤمنين والثالثه والرابعه النساء صلى الله عليه وسلم اعطاهم درسا تقيم للامه قال ال بره ترون بهم لما ضربوا راى اخبيه خرج وراى اخبيه قال ال بره ترون بهم انتبه اذا كان هذا الانسان معه هذه الغيره ولم يعني يعالجها وهو في شبيبته وهو ابتداء طلبه فيما بعد تكون كارثة عليه والدليل قول الله عز وجل وبدا له من الله ما لم يكن محتسبا يا مسكين تاتي الله عز وجل وانت قد تعبت ونصبت في الطلب ثم ما كتب لك الا قليل هو الذي فيه احسان والباقي والجهال اللي أنت جاهدت حياءتك مليئة كلها ما كان أريد به وجه الله لأجذلك النسان ينضغي العاقل يا أخواني أمور النيات هذه والدوافع التي يدفع بها الانسان للحفظ والقراءة ولطلب العلم تراها أمور عسيرة عسيرة جدا وتحتاج من النسان لبدل جهد طاقة أكثر من الحركة الإنسان إلا أن بعض الناس لغبائه يفطن إلى الحركة أكثر مما ما يفطن إلى عمل قلوب نعم الباب الخامس في آداب حامل القرآن قد تقدم جمل منهم في الباب الذي قبل هذا ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وترم الشمائل وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إزالة للقرآن وأن يكون مصونا عن دليل الاتساع الشريف نفسه مترفعا على الجبادرة والجفاة من أهل الدنيا متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين وأن يكون متخفياً لا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء افعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق وستدقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس هي عالة يعني عالة عالة عليهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا, إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفترون وبحزنه إذا الناس يبرحون وبذكائه إذا الناس يبحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يفتالون يعني يستكبرون أو يترفعون صلى الله عليه كلما رايت الناس انصرفوا الى شيء من امور الدنيا انتبه ارجع الى الله عز وجل ولهذا يعني احب العباده كما ثبت في الصحيح إلى الله تبارك وتعالى متى مع اوقات الهرج التي انصرف فيها الناس الى معاصي الدنيا والتصيرها والتكثر منها نعم وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار يعني يعملون بها نعم وعن مم. ويتفقدونها لا لعبارة المصنف لأن في هناك قال وينفذونها في تبيين غريب الكتاب وعن فضيل بن عياب رحمه الله ينبغي لحامل القرآن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم وعنه أيضا قال حامل القرآن حامل رايه الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن فصل من أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها فقد جاء هذا حاجة. الحقيقة يعني لو يعطينا أنفس فصل يعني بهذا الكتاب هذا الفصل حقيقة في التنبيه على مسألة دقيقة هي من دقائق العلم حقيقة المصنف قال هذا الفصل اولا يعني سنتكلم عنه نحو في دقيقتين لكن للضرورة اولا يجب أن يعرف الإنسان أن هذا الفصل عقد المصنف لمسألة خطيرة من عمل أهل القرآن وهو أخذ المال عليه هذه القضية لا بد أن تعترف أنا وأنت بأنها مشكلة موجودة موجودة في بعض اهل القرآن وقد تكثر في بلد دون بلد قد تكثر في أشخاص دون أشخاص قد تكثر في أنواع من, من القراء الذين يقلئون مثلا لحفص أو يقلون مثل السبعة أو يقلئون مثل الطيبة على اختلف لا لابد أن نعترف أن هذه المشكلة موجودة, موجودة وهي ليست في قليلة بل هي ظاهرة ويجب أن تعرف أن هذه المسألة لها ثلاث أشكال أول شكل لها الذي أشار له المصنف وهو تنبيه الحقيقة يكتب بماء الذهب قال أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة, معيشة. يتكسب بمعنى أنه هذا العمل أنا مثلا وظيفتي ثباث وظيفتي مهندس وظيفتي إلى آخرين أتخذ هذه الوسيلة طريقا لأخذ المال من الناس إذا كان هذا من أمر الدنيا هذا ما يقول أحد لا من العقلاء أو من غيره أنه غير جائز أليس كذلك؟ طيب. طيب إذا كان هذا أمرا دينيا متعلقا بالرب وتعالى بل بأشرف علم وهو كلام الله سبحانه تعالى. هذا صحيح أم غير صحيح غير صحيح وقد ورد في الحديث في النهي عن ذلك وورد في حديث عباده وغيره في سوق المصنفين منه إذا أن يتخذ كلام الله هو نفسه محتر للتكسر. ظاهر هذا طيب هذه مسألة قضية ثانية وهي أن الإنسان إذا كان يتكثر بالأخذ فهذه مصيبة أخرى بمعنى أن يكون عنده ما يغنيه بحمد الله ولكنه يتطلب في بأي شيء بكلام الله وهذه قد وردت في الاحاديث الاوله ما هي ان يستخدم لقوله ولا تاكلوا به الثانية أن يستزين من ذلك لقوله عليه الصلاه والسلام في غير ما حديث في اسنان المسند احمد لقوله ولا تستكثروا به الاستكثار به هذا وصف زائد على مجرد الأخذ ظاهر هذا مجرد الاخذ سنتكلم عنه القضية الثالثه وهي أن الإنسان لو أنه أعطي رزقا من بيت مال المسلمين بأجل تفرقه للناس أعطي رزقا من بيت مال المسلمين هذا قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو ما نسميه مجرد أخذ الأجرة ظاهر هذا والتحقيق أن الرزق وإن كان بعض أهل العلم حتى أنه لا خلاف فيه إذا كان هذا من إمام المسلمين فان كانت هذه صورته فلا يشتهاك الاجماع محمول او الاتفاق محمول واحد هذا لكن اخذ الاجره في الجمله هو محل خلاف بين اهل العلم و السيد رحمه الله والتحقيق في هذه المساله أن مجرد اخذ الاجره لا عيب فيه والدليل حديث ابي سعيد وابن عباس الذي في الصحيح ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله هذا الرجل قد تقول لي في الرقية قد تقول لي أنه في الرقية فالجواب عليه الصلاة ما قال له يجوز لك قال بكلمة أعم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سيما أن صورة الماخوذ منه في الأجر صورة استحقاق كانه يقول لهم إن أعظم إذا كان هؤلاء الذي هي عملية الطب الذي أنتم أخذتم بها أو أنتم محتاجين لها أو إلى اخره ولا يريدون أن يعطيكم ويعطونكم إياها وأنتم أهل القرآن فترى ان صنعتكم ترى هي أحسن الصناعات التي يؤخذ عليها القرآن التي يؤخذ عليها الاجر فصارت عندنا الآن ثلاث مسائل بقي مسألة وهي الحقيقة لا يكاد فيها خلاف بين أهل العلم وهي التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها من أهل القرآن وهي أنه, أنه لا يأكل يأخذ. لا يأخذ من الناس لكن إن أعطيها. ها، فيقبلها ظاهر هذا هذه هي صورة بعض أهل العلم في تاريخ الإسلام كله من زمن الصحابة إلى هذا، وهم أنهم لا يخلون لكن إن أعطوا قبله. وهذا الحقيقة لأن ما زال أمر الصحابة عليه والتابعون كما بن أبي شيدة في المصنفين هذا الذي يعطى قال النبي صلى الله عليه وسلم في رضي الله عنه لما رد اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في عمل عمله من اعمال الدين في الجهاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أثاك من هذا المال غير متمول ولا سائل غير سائل ولا مستشرف فخذه فتموله واهل هذه السورة وقد كان بعض مشايخنا يعني رحمه الله مثل الشيخ الزيات رحمه الله و الشيخ من الشيخ المصطفى ما كانوا يطلبون أحدا لكنهم كانوا اذا اعطوا اخذوا كان الشيخ مشايخ شيخ مشايخ شيوخنا الشيخ المتولي رحمه الله يقول نحن كالملوك ناخذ ولا نطلب والله كلمة الحقيقة لطيفه جميله نحن كالملوك ناخذ ما جاءت انا من هدى كما كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه أما هذا الإنسان الذي لا يقبل من أحد شيئا لا هيبه ولا غيره من يقرأ عليه فهذا قد صنع بعض العيمة كما حكى الشاطبي عن حمزة وحمزة ما أسكاه من المتولد اماما صبورا إلى اخره فكان رحمه الله إذا اتى رجل يريد أن يسكيه ما هو الطريق وعبشان لا يقبل منه لأنه كان يقرأ عليه يخشى أن يكون من تعجل الأجر لأن الحديث فيه قلنا يتأجلون أجله ولا يتاجلون فصار عندنا حقيقة مجرد أخذ الأجر لا باس به والتأكل به هذا خطأ والتكبر به هذا أقبح فصارت عندنا الآن كم أربع مسائل الثلاث الأولى التي قلناها وهو المسألة الزائدة التي لو عطي فيما لو عطي نعم نعم نعم نعم ما الله تقول حلقات التحقيق. طيب أنا أحب أن تكتبوا يعني لو كتبتم حتى بس نمشي في القراءة نقول ما كتب الشيخ الكريم نكتب بس إذا أحد عنده ملاحظة أو شيء ما لم تكن في وصول بالكلام سؤال أو أو ملاحظة نجمعها إن شاء الله هنا ونجيب عليها إن شاء الله نعم. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ولا تأكل به ولا تشرب عنه ولا تغلو فيه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن من قبل أنهم قال إذا شفت قال أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن من قبل أيات قوم يقيمونه إقامة القده يتعجبون. القبض يتعجلونه ولا يتاجلونه ورواه ابو داود نعم ورواه ابو بمعناه للروايه سهل بن سعد معناه يتعجلون اجره اما بمال واما بسمعه او نحوهما وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل فقال أحدهما انا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه وهذا الإسناد منقطع فإن فضيل بن عمرو لم يسمع من الصحابة. وأما أخذ رزوة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ رزوة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة وعن جماعة إن أنه يجوز إذا لم يشربه وهو قول الحسن البصيري يعني هذا يعني قال منهم الزهري يعني أبو حنيفة وهذا كذلك المذهب أنا ما أدري لماذا نقول رحمه الله يعني قل يعني كثيرا لم يذكر مدى أحمد الحقيقة. يعني والمنهج فيه عدة رواجة. لكن المذهب عندنا وفق ابي حنيفة وما قاله المصنف مننا لكن الذي ينبغي أن يعلم أن, أن الذي عليه العمل عند الأحناف من قديم وهو أنه يجوز اخذ الأتوخ لأنهم حقيقة في البلاد الشرقية شرق العالم الإسلامي خافوا على القرآن أن يندثر أن يحتاج إلى تفرق فسبحان الله عدل عن الفتوى. عن فتوى إلى الجواز وهذا الحقيقة من عين الفقه رحمة الله عليه لأن مثل هذه الأمور إذا كانت أحيانا مصالح الشرعية وأحكام السياسة الشرعية حتى هذا هذا بابها دائما الفرق بين المصلحة الشرعية أو السياسة الشرعية وبين البدعة هي أن آثار المصلحة الشرعية عائدة إلى الشريعة لا ليست آثارها فاسلة بخلاف البدعة فإن آثارها فاسلة يختلع بكذكر هذا الذكر يترتب عليه واحد يترتب على ثم تترقى السنة وتذهب انظروا كيف الفرق نعم وعن, وعن, جماعة وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرق وهو قول الحسن البصري والشعبي والنسرين وذهب عطاء ومالك والشافعي وأخرون إلى الأهلاء نعم إلى زواجها إذا شارطه واستجله إجارة صحيحة وقد جاء بالجواز الحادث الصحيح واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من اهل الصصة القرآن فأهدى له قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فرّك أن تطورك بها طوقا من نار تقبلها وهو حديث مشهور وراه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين أحدهما أن في إسنابه مقال وثاني أنه كانت بضع بتعلينه فلم يستحط شيئا ثم أهدي له على سبيل العيب فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم والله أعلم هذا أصل حال هذا حديث حقيقة لأن قد قد أجيب عنه جوابات ومن أحسنها أن الفعل يطرح عليه ما لا يطرح على غيره هل الفعل من ما هو مثل القول القول له عمو الفعل لعمه له لان ال ال ال العموم من عوالم الالفاظ ليست من عوالم الأفعال هذا الفعل ما ندري ما قصه هذا الرجل ويشبه ان يكون هذا الرجل فقيرا ما تاله ما يملك له هذا القول فرحت احفاد استاذ المسكين واعطاه هذا بسبب تشوف يعني هو ظاهر هذا الحديث على كل نقف ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه